مستني اللحظة اللي هقول فيها خلاص انا فقط كتر التفكير كان فادني بأهر اني تعبت وسواء كان كده او كده كله بيتنسي نسي في الدنيا أنا شفت بعيني اللي ما شافوه شو ولا حد كان في أسئلة جوا ليها جواب ولا رد من ضمنها لي ما بقعش في حد يحبك بيوم من غير فرحت انا ولا بك فاكر لي ان انا ضحيت ودير الدين والله انا منسي خلاص زي ما حبيت ونسي بيوم غيري هتمشي فرحت انا ولا لا انا ما انسي خلاص زي ما حبيت وانسيت ما اتحكتش يوم عنا نفسي وقلت كلام مش فيا ولا يوم فكرت اتمن حاجات أصلاً مش ليا من وجهه نظري الدنيا دي فعلا جايه عليا مشكلتي ان انا عايش بس ده مش زماني ووقتي وفي قلبي حاجة تعبانه وهم كبير فوق طاقتي وسامحني يا رب بكلامي ده كان احساس من دكتين بني يوم غيري هتمشي فرحت انا ولا بكيت مين فاكر لي ان انا ضحيت وقتير الدين والله انا منسي خلاص زي ما حالت تمشي فرحت انا ولا بكيت من فاكر لي ان انا ضحيت وقديرت ديت والله انا منسي خلاص زي ما